وماتأتيهم منايات من منايات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم آفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قَالَ الذين كفروا للذين آمنوا أن طعم من لو يشاء الله أطعمه إن إنتم إن إنتم إلا في ضلال مبين